وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي يوم الاثنين القادم ان شاء الله تعالى يبدأ الحج ينطلق الناس من كل مكان الى بلد الله الحرام الى مكة المعظمة وانا لست اتناول في هذه الدروس احكام الحج فان احكام الحج تلزم من سافر الى الحج ولا تلزم المقيمين في ديارهم انما اتحدث عن قصة الحج وبناء البيت العتيق، فان قصة الحج ينبغي ان يستوعبها كل ذاهب الى البيت الحرام وقل من الناس من يستوعب قصة الحج لا احكام الحج احكام الحج في ربع ساعة او في عشر دقائق يستطيع المرء ان يستوعبها فالمسألة ليست مسألة استيعاب احكام الحج انما استيعاب قصة الحج لماذا نحج وما هو المقصود من الحج ان كل العبادات الجماعية التي امر المسلمون ان يؤدوها جماعة لها مقصود رئيس الا وهو التئام القلوب حتى يصير هذا التناثر في كل مكان لحمة واحدة صلاة الجماعة في اليوم خمس مرات لاجل هذا المعنى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا لتسول صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم والمخالفة في الوجوه فرع على المخالفة في القلب فان المرأة اذا كره بقلبه انسانا لا يستطيع ان ينظر اليه فاذا خالف بين الوجوه فهذا فرع على اختلاف القلوب الذي هو الاصل وشرع الحج ايضا لهذا المعنى فهل يا ترى غيرت صلاة الجماعة من انفسنا ومن احقادنا ومن كراهية بعضنا لبعض ام لا بينك وبين اخيك شحناك صادف انك صليت بجنبه صلاة الجماعة. ترى هل سلت هذه الصلاة سخيمة قلبك عليه? ام دخلت الصلاة وخرجت اكثر نفرة انك صليت بجنبه? اذا وصلنا الى استيعاب هذا المعنى في صلاة الجماعة انتفعنا بالحج لانك في صلاة الجماعة تصلي عادة بين من تعرفهم او على الاقل بين اهل بلدك اما الحج فانه يأتيه الناس من كل مكان فاذا اصلح المرء الاقرب اليه كان في اصلاح الابعد منه معنا قريبا اذا العبادات الجماعية المقصود منها ان يكون المسلمون شيئا واحدا طب هل هذا واقع الجواب لا انا لا اريد ان يتصور من يسمعني انني ابذر بذرة اليأس. لا. لكن ليس من الحكمة ان نتغاضى عن هذه الاخطاء الجسيمة. وان كنت لا استطيع ان ابسط لماذا صارت هكذا? لا في درس ولا سبين ولا عشر ولا مئة. هناك خلل جسيم في ديار المسلمين. فيما يتعلق بالنظر الى الدين. النظرة العامة في ديار المسلمين تقول اننا رضينا بالكسر دون اللب. من الدين. المعاني الاصلية غير مستوعبة. احد اهم اسبابها غياب العلماء الربانيين في ديار المسلمين وتسلق الجهل على ذروة ديار. رجل يمكن ان يبدل الفتوى ويتكلم بغير ما انزل الله عز وجل وبغير تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لانه يواد منه هكذا يخطر على بال احد ان يقول قائل مثلا ان ختان النساء حرام يعني المرأة التي اختتنت ستدخل النار. هل يخطر على بال احد مثلا ان يقول قائل ان النقاب حرام والمنتقبة ستدخل النار. اين هذا في كتبنا يريدون ان يبدلوا كلام الله هم لهم الابواق والجرائد والمجلات كل منافذ الثقافة والاعلام التوعية في ايديهم فانظر مثلا الى المولد النبو. ماذا يفعلون? طب ورايات. المظهرية الجوفاء باختصار هي الموضوع. تذهب الى الحج تشعر بالغربة. وانت تؤدي مناسك الحج. لا رحمة على الاطلاق جاء حجاج جهلة من بلادهم الى البيت لا يعرفون شيئا الحاج الذي يريد ان يحج اغلب الناس يعرف فروق التذاكر ويعرف الطيران بكام والبواخر بكام ولو ذهب بالبر بكام والفنادق القريبة من الحرم والمتأخرة عن الحرم بكام? يعرف كل شيء الا الحج. لا يعرف ماذا يفعل عندما يحج. هو ده الاشكال. سببه ان الناس لا يعرفون قصة الحج. اما قصة الحج فقد ذكرها الامام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اول ما اتخذ النساء المنطقة ام اسماعيل اتخذته لتعفي اثرها على سارة فجاء بها ابراهيم وبابنها وهي ترضعه الى ذوحة قريبة من زمزم ووضعها هي وابنها وترك عندهما جرابا من تمر وسقاء من ماء ثم تركهما وقف راجعا فتبعته ام اسماعيل قالت يا ابراهيم الى من تتركنا في واد ليس فيه انس ولا شيء قالت له ذلك مرارا وهو لا يرد عليها فقالت له آه الله امرك بهذا قال نعم قالت اذا لا يضيعنا ورجعت فجعلت من التمر وتشرب من الماء ويدر لبنها على ولدها. حتى نفد التمر والماء. وعطشت وعطش ولدها. فقامت. لانها كرهت ان تنظر الى الولد وهو ينشغ للموت. كرهت ان تنظر اليه وهو يموت. وكان اقرب جبل يليها جبل الصفا. فصعدت عليه هل ترى احدا? فلم ترى احدا. فانحدرت الى انحدرت الى الوادي حتى اذا بلغته سعت سعي الانسان المجهود ورفع الطرف درعها حتى اذا وصلت الى المروة صعدت ونظرت هل ترى احدا فلم ترى احدا فرجعت وفعلت هكذا سبعة اشواء قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك سعي الناس بينهما لما كانت في الشوط الاخير على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها لقد اسمعت لو كان عندك غواف فاذا الملك يبحث في الارض بجناحه فضرب الارض فنبعت زمزم فجعلت ام اسماعيل تحوض الماء حتى لا ينتشر في الارض لتنتفع به فقال صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينة او لكان الماء ظاهرا يعني لصار هناك نهر في الارض لو انها تركت الماء يسيل قال لها الملك لا تخاف الضيعة وفي رواية قال لها من انت? قالت انا ام ولد ابراهيم. قالت قال الى من وكلكما? قالت الى الله. قال وكلكما الى كاف لا تخافوا الضيعة. فان الله عز وجل له هنا بيت يبنيه ابراهيم وهذا الولد جعلت ام اسماعيل تشرب ويدر لبنها على ولدها حتى مر جماعة من جرهم فوجدوا طيرا عائفا طير العائف الذي يدور في السماء يعمل دورة ولا يطير الطير هكذا الا وتحته ماء فقال بعضهم لبعض عهدنا بهذا الوادي وليس فيه ماء وهذا الطير انما يدور على ماء فارسلوا جريا او جريين رسولا او رسولين لينظر اها هنا ماء ام لا فوجد الماء فجاءوا فنزلوا عند أم إسماعيل واستأذنوها أن ينزلوا عندها فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء فأرسل هؤلاء الجماعة إلى أهليهم ونزلوا وابنوا عدة أبيات في هذا المكان قال صلى الله عليه وآله وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس ونشأ فيهم إسماعيل في أهل هؤلاء الأبيات وشب فيهم وأنفسهم وأعجبهم فزوجوهم رأة منهم وبعد مدة ماتت أم إسماعيل وبعد مدة بدا لابراهيم عليه السلام ان يطلع الى تركة فجاء فدخل بيت اسماعيل فاستقبلته المرأة قال لها اين اسماعيل قالت خرج يبتغي لنا يبحث عن رزقه قال كيف انتم قالت نحن بشر وضيق وشد. فقال لها اذا جاء اسماعيل فقل له غير عتبة دارك فلما جاء اسماعيل كأنه انس شيئا شعر بشيء من الانس سأل امرأته هل جاء احد قالت نعم. جاء شيخ صفته كذا وكذا. فقال ذاك ابي هل اوصاك بشيء قالت نعم. قال غير عتبة دارك. فطلقها. وتزوج امرأة اخرى منهم. وبعد مدة جاء ابراهيم عليه السلام ليطالع تركته فدخل فسأل عن اسماعيل فقالت المرأة خرج يبتغي لنا قال كيف انتم قالت نحن بخير واثنت على الله عز وجل قال ما طعامكم قالت اللحم قال وما شرابكم? قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. ولم يكن لهم زرع ولو كان لهم حب لدعى لهم. فلا يكاد بيت في مكة يخلو من اللحم والماء. بدعوة ابراهيم عليه السلام. فقال اذا جاء اسماعيل فقل له ثبت فقولي له ثبت عتبة دارك فلما جاء اسماعيل كأنه آنس شيئا قال هل جاء احد قالت نعم جاء رجل صفته كذا وكذا قال ذاك ابي هل اوصاك بشيء قالت نعم يقول لك ثبت عتب تدارك قال لها انت العتبة وبعد مدة جاء ابراهيم عليه السلام ليطالع تركته فوجد اسماعيل فصنع معه كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد اي اعتنقه وقال له يا اسماعيل ان الله قد امرني بامر افتعينني عليه قال له فعل ما امرك ربك قال امرني ان ابنيها هنا بيتا فجعل اسماعيل يأتي بالشجارة وابراهيم يبني حتى اذا استطال البناء اتوا بحجر اتى اسماعيل بحجر صعد عليه ابراهيم وجعل يبني وهما يقولان هذا ينقل الحجارة وهذا يبني يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وجعل يدوران حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم هذه هي قصة الحج وقصة بناء البيت وفيها فوائد عظام لو وقف المسلم عليها واستوعبها انتفع بالحج الحج يحتاج الى روح وليس الى بدن يجري اذا وقف المرء في هذه الاماكن وكان مستحضرا قلبه انتفع كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى ولا يمر بربع من ربوعهم إلا غمض عينيه لماذا يا ترى إذا مر بربع بمكان كان له فيه ذكرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمض عينيه ليه قلبه حاضر كأنما الذكرى هذه كانت مشهدا بالامس ما غابت ولا تولت هذا هو الذي اسعى الى بسطه والقاء الضوء عليه في قصة الحج اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم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 في البدء كيف دخلت ام اسماعيل بيت ابراهيم عليه السلام لان هذا مهم وضروري خبر ذلك رواه ابو هريرة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين وانا اذكر طريق الاعرج عن ابي هريرة فقد انفرد به البخاري وروى الشيخان جميعا هذا الحديث من حديث محمد بن سيرين عن ابي هريرة فانا اخلط بين الروايات اول ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ان ابراهيم عليه السلام اجتاز ارض رجل من الجبارين. هو ومرأته سارة. وكان هذا الملك له عسف. عيون. ينظرون اجمل امرأة سواء في البلد او تمر بالبلد فيأخذونها عنوة ويعطونها لهذا الملك وكان من قانون هذا الملك انه لا يصطفي اختا رجل معه اخت لا يأخذها لكن معها امه يخدها مع بنته يخدها خالته عمته اي امرأة الا الاخت لا يأخذها فعلم ابراهيم بذلك فلما قال العسس للملك ها هنا امرأة من احسن الناس خلقا وكانت ثارة بارعة الجمال لا تفلح الا لك ارسل اليها فلما علم ابراهيم قام يصلي وقال لامرأته انت اختي لان الملك ارسل الى ابراهيم اولا قال له من هذه قال هذه اختي فلما رجع ابراهيم عليه السلام وارسل الملك الى سارة قال لها ابراهيم لا تكذبيني عنده انت اختي والله ما يعبد الله غيري وغيرك على هذه الارض اخته في الله فلما ارسل اليها وذهبت فقام اليها قامت فتوضأت وقالت اللهم ان كنت تعلم انني آمنت برسولك. واحصلت فرجي الا على زوجي. فرد عني هذا الكافر. فغطى حتى ضرب برجله. غطى يعني اغمى عليه. ضرب برجله قعد يرفص برجليه كأنه يموت. في حديث ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال فقالت سارة ربي انه ان مات قالوا قتلتك فارسله الله عز وجل فلما قام اليها توضأت وقالت مثل ما قالت اللهم ان كنت تعلم انني امنت برسولك واحصنت فرج على الا على زوجي فرد عني هذا الكافر فغطى حتى ضرب برجله فقال فقالت اللهم انه ان مات قالوا قتلته فارسله الله عز وجل فعل الملك ذلك مرارا وفعلته سارة مرارا ان تدعو تتوضأ وتدعو فقال لهم ما ارسلتم لي الا شيطانا فتركها واعطاها هاجر ليوم اسماعيل فجاءت هاجر فاذا ابراهيم عليه السلام قائم يصلي فاشار اليها في الصلاة ما هي ايه الشكايه ما الذي جرى فقالت الم تعلم ان الله رد كيد الكافر واخذم وليده وليد لهاجر اعطاها هاجر لتخدمها لتخدم ساره اذا هاجر امه هذا قصة دخولها بيت ابراهيم عليه السلام. فلما, تزو فلما تزوجها إبراهيم عليه السلام تزوج هاجر. وانتم تعلمون أن سارة كانت عقيما. لا تلد. فلما ولدت هاجر غاوت منها سارة غيرة شديدة. حتى اقسمت ان تقطع منها ثلاثة اعضاء تعطى لها ود منخير تعطى لها ايد تقطع منها ثلاثة اعضاء فخشى ابراهيم عليه السلام على هاجر وابنها فاخذهما وذهب بهما الى البيت الحرام من الشام ان ابراهيم عليه السلام كان في الشام وقد ورد في بعض طرق الحديث ان ابراهيم عليه السلام انتقل بالبراق الى البيت الى مكة المعظمة هو ده بدء القصة وانا كما قلت لكم دخول هاجر بيت ابراهيم عليه السلام له دلالة الدلالة تأتي في موضعها لان الحديث طويل ولان فوائد هذا الحديث ايضا طويلة فنذكر كلا في مكانه وللحديث بقية ان شاء الله تعالى اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر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 وكل ذلك عندنا وأكل الصلاة